117. لهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 118. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون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 دين الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل فريضة من الله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 الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم